أرض بالله من الشيطان Yeah. one اللهم صل موسیقی si موسیقی الله الله الله الله ليس عليكم ذات الله. ليس Yeah left